بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ